أم أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظة ليوم الدين وبخاتم النبيين ماذا تريد أم أكرم ذلك ومجد عظيم صنعات الصحافة رضا عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين هؤلاء الناس يعطونا ونحن جئنا الآن بل يعنم كل شيء جاسين وراء وراء الدنيا زائد. أنت سيوف في وشكت غبار كل في أوطانها سيوف في وشكت غبار كل في أوطانها مضت إلى الأبطال تبعث صوتها وتذوب من حزن على سلطانها تغفرها كل الطالبات على العدى وتئن قمرا من أسى هجرانها ورأت مآسينا فثارت أين الأولى سلوا لها أدفانها فارث الأكفة الضاربات على العدى وتئن قهرا من أساه جرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لها أدفانها أشكس يوخ الغر من ألم النوى فرسانها تشك في روحي وتلوح تضرب في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها الآن قد آن آل المسير على اللقب كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتلوح تضرب في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها الآن قد آن آل المسير على اللقب كي تحفظ الأوطان من عدوانها اتنا السليم بتمجدا مجدها ونفك قينا من شجعانها ويعيدهم اتنا شجعانها وتكون تصول خيل الله في ميدانها فلكل سفر من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح هوانها سكب المهانة في صغيل فؤادها لما تداعى الوهن فبكل صفع من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح أهوانها سكب المهانة في صميم فؤادها لما تداع الوهن في شريانها فالمسجد الأقصى وقوبة مرتمت تشكو المهانة من أساء قد لا فالمسجد تشكو المهانة من أسان خذانها تعلي المآذن فيه صيحات هداء حتى بكى حيران صوت أذانها وطئ اليهود ترابه يا ويحلا أوما يحر تشكو الجراح لنا فنسبل أجمعا علا الدموع تزيل من أحزانها وطئ اليهود ترابه يا ويحلا أوما يحرق أمة إيمانها تشكو الجراح لنا فنسبل أجمعا علا الدموع تزيل من أحزانها هو من هذا الهوان أماله سيف يعيد لأمتي رباه هذه أمة ألوابها نسف الجراح وزعزعت أركانها خارت رواها واستبد بها الردى ظلت مراكبها هوى شخانها خارت خطاها ذلة حتى غدا تشكو مهانتها إلى سجانها رباهنا نأملي نأملي عجل مأملي به عجل به, به سيوف الحق من من اجفانها ربنا نسكن مأملي عجل به عجل به, به سيوف الحق من من